يتر تسجيلات عز الإسلام للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار من روائع المصحف المجول Let's It's me يا رساء النبي من يأت منكم من لفاحشة No. Yeah. صادقين والصادقات وصادقين. واذكرن ما يحلى في <تصفيق> Say exactly.